أول بن الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم non von von want a mean إِنَّ <تصفيق> الَّذِينَ Oh, and <laughs> A <laughs> al <laughs> What is that? Kennu, naivi! Amen. Well, فأحيا من الأرض موتها Why I Well we إِذْ تَأَذَّنَ الرَّحْمَنُ أَنِّي مُنَزِّلٌ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً What Välikön <tuh> uli ورغم في حال اينما ما يا mm -hmm. Why is that tea? What is that? Yeah! فَمَنْ مِنْ قُلَّا